بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا مَكَّنَّا لَكَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْطَيْنَاكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَأَعْطَيْنَاكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ سُؤْلًا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ